ولن نسكن نتي ولا عمره ودي اسناك ونبذ بهواء ارمدلي قدري خلني لا يوم نفسك اللي تو Oh, windy asoon, I wan شافكم ضرنا حبة ورافق الأحساس من يبتم سمسي الناس ودي أشوف الناس شافكم ضرنا حبة ورافق الأحساس من يبتم سمسي الناس دهلك سجر والسمر وحدك سجر لأمر بينك شغر والشمر وحدك شابر وياهم قفنا شوفك يحمل لي ع الدنيا أشواء غتب الأفكار كل ما وياهم قفنا شوفك يحمل لي ع الدنيا أشواء غتب الأفكار يردع اسكلبي وجر ويروعد بيستدوعد يردع اسكلبي وجر سكنتي في الدنيا لعيونك سكنتي ولا عمره في Till I'm next to you, I'll be your